والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد اجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الجحافل اساده ودك به دوله الباطل فصُفَّ الجحافين أسدَهُ ودُكَّ به دولة الباطل نبي الهدا قد جفون الكرا وعفن الشهية من المطعمي نبي الهدا قد جفون الكرا وعفن الشهية من المطعمي نهضنا إلى الله نجل السرا بروعة قرآنه المحكمي نهضنا إلى الله نجل السرا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 له فدية دون بذل الدم دعاة إلى الحق لسنا ذرا له فدية دون بذل الدم والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافل لأساده وذكوا به دولة الباطل فصف الجحافل لأساده وذكوا به دولة الباطل تآخت على الله أرواحنا إخاء يروعوا بنا الزمن تآخت على الله أرواحنا إخاء يروعوا بنا الزمن وباتت في الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن وباتت في الحق آجالنا لتوجيه قراننا المؤتمن رقاق إذا مد جازارنا غمرونا محاريبنا بالحزن رقاق اذا مد جازارنا غمرونا محاريبنا بالحزن وجند شداد اذا رامنا ل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 فصف الجحافل آساده ودك به دولة الباطل فصف الجحافل آساده ودك به دولة الباطل أخ الكفر إما تبعات الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدا أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدا وإما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا وإما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من إذا لا أذقنا كذ الحياة وضعف الحياة وضاف الممات ولن تنجدى إذن لا أذقناك ضعف الحياة وضاف الممات ولن تنجدى فإنا مصولوا بروح الإله ونقفوا ركابا نبي الهدى فإنا نصولوا بروح الإله ونقفوا ركابا نبي الهدى والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصلي فصف الجحافل أساده ودبك به دولة الباطلي فصف الجحافل أساده ودبك به دولة الباطلي إلى النصر في الموقف الفاصلي إلى النصر في الموقف الفاصلي